لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م إن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة ا ل ي و م في ش للعلوم فاتهون هم وأزواجهم في وأزواجهم هم ظ ا ل ى الأرائك م ت ن ل ه ف ي ه ا فاتهة و ل ه م م ا يدعون س ل ا م ق و ي ا ش ر م ه ا ز ا ل ي ي و م أ ه ا ا ل م ج ر م و ن ألم أ ع ه د إ ل ي ك م ي ا ب ن ي آدم ه ل ا ت ع ب د و ا الشيطان ل إنه ك مضمون ع ب ي ن أ ا صراط م س ت ق ي م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 موسوعه ا ا ك ن ا ي ك ن نختم على أفوانهم وتكلمنا أيديهم اليوم ل ى أ ف و ا ن م و ت ك ل م ن ا أ ي د ي ه م ا ل ي و م نختم ع ل ى أ ف و ا ن ه م و ت ك ل م ن الاسلاميه أيديهم أ وتشهد ر ج ه م م ب كانوا ك ي و و ن و ن ش ط س ن ا على أحدهم س م و ا ل ص ر ا ط ف أ ن ا ي ب ص ر و و ن ل و نشاء ل م س خ ن ا ه م ع ل ى م ك ا ن ل ا س ت و و ل ا يرجعون و م ن ع م ر ه ن ا س م في الله خ ق أ ف الحسنى ي ع ق و م ا ع ل م ن ا ه ا ل ش ع ر وما ي ن ب غ ي ن ه إنه إ ل ا ذكر وقرآن م ب ي ن ل ن ر من كان ح ي ا ويحق للعلوم ق و ى الكافرين أ ل ي ر و ا ل ا خ ل ق ن ا لهم